هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء. وما يعوج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع العمور يولد الليل في النهار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 119. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين 110. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات النور وإن إن الله بكم لرعوف الرحيم، وما لكم إلا تنفقوا في سبيل الله، ولله ميراث السماوات، ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوينكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك.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 الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله عجر كريم يوم ترموا منين والمؤمنات يسعنونه بين أيديهم وبأيمانه بشراكم اليوم جنات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 119. ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم, ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغروب فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَعْوَاكُمُ الْنَارِ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَعْلِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ لذكر من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم للأمد فقسَت قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعلمون أن بعد موتنا قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم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 119. ثم يهيج فتراه مصفرا 110. ثم يكون حطاما 111. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان 112. وما الحياة الدنيا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 صاب من نصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن ندرأها إن ذلك على الله يسير. 119. بكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور 110. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغعيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريته من والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثانهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَعْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً بِتَدَعُوْنَا مَا كَتَبِنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بِتِغَاءَ رِضُوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ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 لألا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم